Book two. 22 Ifn wasroun. Ifnan was run. Small talk kolme. Muhadatha tun kasira rakam Felefa. Muhadatha Kasira Rakam Felefa. Poltatte hän Ennen kyllä. Sabiqa, naam. Sabikan naam. Mutta nyt minä en enää polta. Lekin nyt minä en katajan. polta. Mutta nyt minä en en teitä jos أزعجك إن أنا دخنت؟ أزعجك إن أنا دخنت؟ أي لا على الإطلاق. لا على الاطلاق سيهيت <تصفيق> طا هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. يوتكو هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ كونيكيا واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ اي، ميلو من ألوطة لا، الأفضل بيرة لا، الأفضل بيرة ماتكستتكو باليون؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ كُلا. اُسيميتن نِوَا تيوماتكويا. نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. مُتّا نُت أولمِ تآلا ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازهنا. هنا. كو ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Kyllä. Tänään on نعم. اليوم حار جدا فعلا. نعم. اليوم حار جدا فعلا. Linadhab illa šurfa? Linathab ila shurfa? Huomena täällä on bileet. Radan, seta huna hafla? Radan seta huna hafla. Tuletteko tekin? Helta tuuna aidon? Helta aidon? Kyllä, meidät on myös kutsuttu.